صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤذن رحمه الله تعالى ونفعنا به أنواع العلم الحادث قال الحادث يخرج ان الله تعالى القديم قال ادراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجد إدراك مفرد يعني إدراك المفردات اقول مثلا زيد قائم فزيد مفرد يعني غير مركب وقائم ايضا مفرد فإدراك زيد وحده وإدراك قائم وحده فهذا تصور إدراك النسبة بينهما نسبة القيام إلى زيد هذا التصديق هذا مراده بقوله ادراك مفرد تصورا علم يعني ادراك مفرد تصورا علم يعني يسميه العلماء تصور تصورا وعلم هذه يعني عرف وسمي بتكميله البيت ودرك نسبة يعني ادراك النسبة ادراك النسبة بين المفردات فنسبة القيام الى زيد نسبة العلم الى بكر العالم حادث تصور العالم وحده نعم إدراك. ادراك العالم وحده تصور ادراك الحدوث وحده تصور ادراك النسبة بين العالم والحدوث هذا يقال له تصديق. وقدم الاول عند الوضع تقدم ماذا؟ ستصور التصور اولا نعم لأنه مقدم بالطبع لا يمكننا أن ندرك النسبة نعم بين شيئين إلا بعد إدراك كل من هذين الشيئين والنظري يعني العلم الحادث هذا ينقسم إلى نظري وإلى ضروري والنظري يعني العلم النظري نعم محتاج للتأمر العلم الذي يسمونه علما نظريا يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى فكر لتصل إلى النتيجة العالم حادث هذه لا نصل إليها إلا بعد النظر وبعد التأمل نعم نقول والله العالم متغير نعم فالتغير واضح تغير علم ضروري لا يحتاج إلى دليل إذا قلنا العالم متغير هل نحتاج إلى دليل لإثبات ذلك لا نحتاج لأن التغير محسوس ملموس فهو علم ضروري بدء كلمة ضروري يعني بدء لا يحتاج إلى إقامة الدليل بعد أن نقول العالم متغير نقول وكل متغير حادث هذه تحتاج إلى تأمل كيف يعني كل متغير حادث تحتاج طالما متغير إذن ليس له أصل نرجع إلى يعني هكذا لبدء التغير فنجد أنه كان معدوما إذن تحتاج إلى تأمل وإلى نظر ربط المقدمتين العالم متغير وكل متغير حادث تكون عندنا نتيجة العالم حادث اذا هذه المعرفة وهذا العلم الذي حصلنا عليه حصلنا عليه بالبداها أم بالنظر بالنظر والتأمل ولذلك يسمى علما نظريًا منظر عكس الواقع يعني لا يعني يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى فكر ويحتاج إلى بينما النوع الاخر مع عكسه يعني الذي لا يحتاج الى التأمل والى الفكر هو الضروري الجليل الواضح وما به الى تصور وصل وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل ها يعني تفتبتهل يعني بسط سر يعني افرح بهذا الشيء الذي اعطيك اياه وما به الى تصور وصل يعني ادراك الافراد ادراك الافراد يحتاج الى تعريفها والى بيانها نقول الانسان كيف ندرك هذا الانسان نقول الانسان حيوان ها ما هو الحيوان حيوان الانسان حيوان ناطق ما هو الحيوان كل ما فيه حياة مثلا كل ما يجب على الارض ايه وما هي الناطقية مثلا هي القدرة على المحاكمة والقدره على التفكر ايه فهذا كل نسميه تعريف الانسان حيوان ناطق فندرك هذا المفرد الذي هو الانسان الذي هو تصور كما قلنا هذا الذي نتوصل به الى التصور هو التعريف تعريف ما هي فهذا يسمونه قول الشارح قول الشارح الذي نقول عنه تعريف في باصطلاحاتنا بالرصول والفقر نقول ايش تعريف كذا عند المناطق يقال له قول الشارح او القول الشارح القول الشارح القول الشارح يعني ايش الموضح المبين نعم وما به الى تصور مصل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقل نعم الذي توصلنا به الى التصديق اللي هي نسبة الشيء الى الشيء ادراك النسبة هذا نسميه ايش حجة حين قلنا العالم حادث ادراك هذه النسبة الحدوث بالنسبة للعالم فهذا حجة نقيمها على الخصب نعم كل متغير حادث حجة لانه هذه تصديق نعم. وكل متغ... كل العالم متغير وكل متغير حادث العالم حادث هذا ماذا نقول عنه حجة نعم. أقول لفظ أنواع اشرح لنا الآن الألفاظ التي ذكرها قال أنواع العلم الحادث لفظ أنواع مخرج للعلم القديم فإنه لا تنوع فيه قال أنواع العلم من قوله انواع مع خرج العلم القديم الذي هو علم الله تعالى فإنه غير متنوع علم الله تعالى صفة ذاتية واحدة نقول الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله فلا تعدد في صفاته سبحانه وتعالى فاتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد ظلمت كلمة أنواع تدل على أن المراد إلى علم الحادث ويخرج بها لعلم القديم فلما قال بعد ذلك الحادث قال نعم تأكيد وإيضاح للمبتديه فقد لا ينتبه بأن المراد يعني بمجرد كلمة أنواع يخرج العلم القديم المبتدي قد لا ينتبه الى ذلك فاكد له هذا المعنى نعم قال والعلم ما هو العلم معرفة المعلوم العلم معرفة المعلوم نعم يعني وان كان هذا التعريف فيه شيء انه العلم معرفة المعلوم